ومي يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أن لا دفع إن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشر الأمور محبساتها وكل محبسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالأمس خرج بيان من بما يسمى بهيئة العلماء في حكم الذهاب إلى خطبة الجمعة أو الذهاب إلى المساجد في الجماعات في هذه الاونه التي نعيش فيها بمسألة الفيروس المسند بكورونا، فكان الجواب الآتي من البيان: ألو وهو بأنه لا يجوز الذهاب والتجمعات في المساجد هذا اولا الأمر الثاني على المؤذن إذا أزن أن يقول للناس صلوا في بيوتكم حتى لا يخشى وقوع شيء مكروه في اجتماع الناس وهذا له عدة أدلة فقالوا أولاً الدليل على ذلك بانه أي الناس لا يذهبون إلى المساجد بأنه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس وكذا حديث ابن عمر وغيرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى من الرجل ثوماً أو بصلاً فكان يخرجونه إلى البقيع فمعنى أنهم يخرجونه من المسجد حتى لا يتأذى الناس به فبجامع العلة كذلك حتى لا يتأذى الناس بضرر الوباء الدليل الثاني الا وهو بأن في حديث صحيح الإمام البخاري الا وهو حديث عبد الله بن عباس بأنه كان إذا في ليلة المطيرة أمر المؤذن عند قوله حي على الصلاة أن يكون صلوا في بيوتكم فلما كره الناس ذلك من ابن عباس فقال لهم إني كرهت أن تخرجوا في الطين والضحط, والضحط يعني المزالك والمزلات والأماكز المنخفضة فقالوا إذا بجامع العلة لا يجوز الذهاب إلى المساجد حتى لا يقع الضرر وهذا ضرر الطين كذلك الضرر الذي يكون في أمر الوباء وكذلك للقاعدة الفقهية بأن يتعامل مع الأمر المتوقع كالأمر الواقع المتوقع كالواقع والقاعدة الفقهية الثانية الا وهي قاعده ان مجاوره الشيء اذا جاور الشيء الشيء ياخذ حكمه معنى مجاوره الشيء الشيء ياخذ ياخذ حكمهم اذا جاور شيئا ما وهو هذا الوباء الشيء الذي يكون في المنع كمثل ما منع ابن عباس كمثل ما منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يأكل سوما وبصلا فهذا يجاور هذا الحكم فيأخذ حكمه بأنه لا يذهب الناس إلى المساجد كذلك المصالح وغيرها طبعا الكلام ده قيل بالأمس وخرج في بيان للناس وقبل رد على هذا الكلام الغريب يعني أذكر هذه الكلمة مني يعني حطها على جنب مر على أمة الإسلام كثير من الأوبئة أو غيرها وذهب الله عز وجل بها ولكن هي كغيرها من الفتن تذهب ثم تأتي ولكن يبقى عمل الناس في الفتن كيف كان عملك في مثل هذه الحالة أو مثل هذا الوقت ستذكر هذا الكلام هذه الأيام ستذكرها كان عندنا في مصر حاجة اسمها كورونا ومرت عليها أيام وستنضي هتبقى ذكرى لكن ليس الشأن في مثل هذه وإنما الشأن في كيف كيفية معاملتك أنت في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأحوال هذا الذي يبقى عند الله عز وجل فمن الناس من يبيع دينه بدنياه في مثل هذه الفتن ومن الناس من يترك دينه اصلا في مثل هذه الفتن ومن الناس من يقع في شرك التوكل في مثل هذه الفتن ومن ومن ومن إلى اخره وكل يعمل على شكله لكن الشاهد هنا ما الذي انت فعلته في مثل هذه الايه في مثل هذه الاولى طبعا أول شيء الا وهو أن نضع الأصل ألا وهو أن الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فريضة موقوتا أي بمواقيت الأصل الثاني ومن من أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها إذن أنا عندي هنا في هذه الآية أن الله عز وجل قال ومن اظلم أي ليس هناك أظلم من مثل هذا الشخص ممن من منع مساجد الله يبقى أدي أول حكم أنه يمنع المساجد الأمر الثاني وأن يذكر فيها اسمه لأن المنع هنا كان منعا عاما في أول الآية منع عام سواء كان من الصلاة سواء كان من أي مشاكل المنع الثاني وأن يذكر فيها أيذكر يذكر فيها اسمه وهذا يشمل خطب الجمعة يشمل المحاضرات يشمل القرآن إلى آخره وأن فيها اسمه قال وسعى في خرابها كأن ما مضى من منع المساجد ومن منع أن يذكر فيها اسمه يسمى وسماه رب العالمين السعي في خراب المسجد إذا ممكن تقول ما هو كيفية خراب المسجد منع المساجد من الصلاة ومنع المساجد من التعليم ومنع المساجد من الخطب يبقى ده أصل في الأمر بالذهاب واضح وأصل في أن الله عز وجل بين وعيدا ليس هناك أشد منه من قوله ومن أظلم أي ليس هناك أظلم من هذا الشخص يبقى أنا كده لما يجي عندي أصل فيه وعيد من الله عز وجل يبقى الأصل ذا عشان أخرج منه هذا يقين حتى أخرج منه باستثناء يبقى بد أن يكون هذا الاستثناء مدروسا دراسة جيدة فإذا حدث الإشكال فالأصل أن يرجع إلى الإين أن يرجع إلى هذا الأصل إلى كلا الأصلين خلاص طيب يبقى معلوم بأن الموافق والمخالف يتفق على ان من يقول الصلاة في المساجد لا يحتاج إلى دليل لأن الأدلة موجودة واضح وإنما الدليل على المخالف الذي, الذي سيمنع وضح كلام كويس قبل ما نذكر هذه المسألة القاعدة الأصولية الأولى بأنه لا يستلزم من حشد الأدلة صحة الاستدلال يبقى هذا مهم جدا لأن كثير من الناس يتصلوا يتكلموا ويقول أصلا دا جابوا أدلة لا بأس يعني ليس هناك أحد سيقول كلاما إلا إلا بأدلة وها يجيب لك من العهد الجديد والقديم فلازم يجيب يقول أدلة فلا يستلزم من حشد الأدلة لا يستلزم من سياق الأدلة صحة الاستدلال ففرق بين الدليل وفرق بين صحة الاستدلال فممكن يكون الدليل صحيحا ولكن يوضع في غير موضعه يوضع في غير موضعه و لا أقيل الكلام في مثل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل سرية فقام رجلا وقد شج رأسه وقد قام جنبا لماذا قد فتحت وأي منهم جنوب فقال هل تجد لي من رخصة أي حتى لا أغتسل قالوا لا نجد لك إلا أن تغتسل فاغتسل فمات فقال النبي قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء الجهل العي السؤال أولا حينما قالوا لا نجد لك من رخص إنما أتوا بأدلة صحيح أتوا بأدلة إن كنتم جنوبا فالطهاروا فهنا الأدلة لكن لم يحسنوا أن ينزلوا هذه الأدلة في مثل هذا الموت لأن حال هذا الشخص لا يصلح له وضع هذا الدليل هنا لذلك مع استدلالهم ومع وجود الدليل الذي ساقوه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لهم قتلوا قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا طيب معنى ذلك أنهم لم يعلموا طب ما هو الدليل أليس عندهم دليل الجواب عندهم دليل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقام من علم الدليل ولم يحسن لاستدلال أقامه مقام عدم العلم ألا سألوا اذ لم يعلموا اثنين إنما شفاء الجهل السؤال طيب كيف يكونون جهل ومعهم الدليل وإن كنتم جنوبا فطهروا. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام من معه الدليل ولم يحسن لاستدلال مقام الجهل يبقى مهم جدا أنه لا تلازم بين الدليل والمستدل بأن يكون الاستدلال صحيحا لا فرق كبير جدا ما بين أن يكون هناك الدليل وبين صحة الاستدلال جميع الفرق جميع الجماعات يقومون على ويقيمون على جماعتهم وعلى فرقتهم أدلة يقيمون عليها أدلة واضح كلام هذا؟ إذا يبقى نفهم كذا لا يستلزم من حشد الأدلة صحة الاستدلال لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال فيقول لك الحديث الذي رواه الإمام البخاري فالجاهل هنا أعور ينظر إلى قوله رواه الإمام البخاري ولا ينظر إلى الاستدلال الذي سيخرج من هذا من هذا الحديث لكن صاحب البصيرة وصاحب العينين ليس الأعور ينظر إلى كلا الأمرين، فينظر إلى صحة الحديث، وينظر إلى صحته، وينظر إلى صحة الاستدلال. واضح الكلام؟ يبقى افهم الأصل الأول، ثم تفهم الايه الأصل الثاني، الأصل, الأصل الثالث قبل الكلام في مثل هذا أن الفاصل دائما. في صحة الاستدلال هم الصحابة ده الفيصل, الفيصل دائما في صحة الاستدلال طيب أولا هل وجد هل وجد أن يكون هناك مرض معدي العلة الوصف المناسب للحكم العله أن المرض يعدي وصل الكلام العله هذه هل كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت موجودة على عهد الصحابة الجواب وجد كلا الأمرين وجد كلا كلا الأمرين أما الأمر الأول فقد وجد كما في حديث أبي هريرة وكذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوفود فكان فيهم رجل مجزوم والجزام كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يستعيذ بالله منه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون وأعوذ بك من الجزام وأعوذ بك من سيء الاسقام فكان النبي يستعيذ كان مرضاً بما يسمى بالطب الحديث مرض عدوى أي يعدي فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا في وفد فلان رجل فكانوا يأتونه يبايعونه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليه إنا قد بايعناك إنا قد بايعناك وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه هو بعد العلم وحط تحديده خط. بعد العلم به الواقع من أن فلان هذا كان عنده مرض ما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أرسل إليه أن قد بيعناك ولم يقل النبي للوفد كله ولم يقل النبي عليه الصلاة للناس جميعا لا يأتي أحد ليبيعني اتنين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لهم لهذه الوفود الذي بهم هذا الرجل جميعا لا تقيموا جمع ولا, ولا تقيموا جماعات مع لاستطاع أن يقول ذلك فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قيام المقتضي السبب موجود وعدم المانع إذا معنى ذلك من يقول بهذه الأمور ألو هي منع المساجد منع الجمعة لمثل هذه الأمور إذا هذا استدراك على على النبي عليه الصلاة والسلام واضح يبقى وجد مثل هذا الأمر على على عهد النبوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك خصه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك شوف هيئة اللجنة الدائمة في السعودية شوف البيان بتاعها قالت إيه كلمة ونص قالت من ما بعينه المرض فيحرم عليه الذهاب إلى المساجد اثنين من ظهر عليه آثار المرض فوجب عليه الذهاب إلى الأطباء ويحرم عليه الذهاب إلى المساجد وشكرا شفت الكلام؟ لا قالوا امنعوا الجمع ولا قالوا امنعوا الجماعات ولا ولا إلى آخره ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام خصص قال لا يورد او لا يورد ممرض اي مريض على مصح لا يورد ممرض فاثبت النبي عليه الصلاه والسلام بالمنع لا على هذا الذي ثبت عليه المرض اذن هو واقع في شخص ما بعينه نحن نعرفه واضح الكلام يبقى تفهم كده يبقى وقع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل ايه؟ مثل هذه الامور طيب هل وقع في عهد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الجواب نعم وقع في ما يسمى بطاعون عمواس بعد ان فتح عمر رضي الله عنه الشاب كان الشام طبعا بتجمع عدة دول كان بين القدس وبجينة رملة مكان قرية قرية اسمها عمواس قرية عمواس دي لذلك أضيف الطاعون إليها اسمه طاعون عمواس لذلك ليه؟ لأنه أول ما ظهر إنما ظهر فين؟ إنما ظهر في هذه, في هذه البلدة فلما ظهر في هذه البلدة وكان الأمير عليها هو أمير وقائد الجيوش أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة بنص النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه كثير من الصحابة معاذ بن جبل وكان معه شرحبيل اللي هو أخو أبو جهل شوف يعني شوف أخو أبو جهل كان مع الصحابة ويجاهد في الشام وأبو جهل في جهنم وكان معهم يعني أنا أذكر لك كبار الصحابة يعني كان معهم أبو مالك الأشعري صاحب حديث ليكننا من امتي أقوام يستحلون الحيرة والحرية والخمر والمعازم وكان معهم عبد الله بن عمرو بن العاص كان معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه كثير من الصحابة طيب لما وقع مثل هذا الايه مثل هذا الطاعون وأنتم تعرفون الواقع التي كانت بين عمر وبين أبي عبيدة الشاهد استقر ابو عبيده والصحابة ومعاذ كل من ذكرته الصحابه في في الشام ولم يخرجوا ولم يخرجوا منها الشاهد هنا بانه السؤال ما وقوع مثل ذلك مع وقوع مثل ذلك هل منع عمر رضي الله عنه بأمره أو ابو عبيده بن الجراح الذي يقوم مقام عمر في الشام هل منع الجمع أو منع الجماعات الجواب لا تجد مثل هذا ابدا لم يفعلوا مثل ذلك طيب لماذا لم يفعلوا لأنهم يعرفون أن الأصل هو عند وقوع مثل هذه البلاءات الا وهو الرجوع إلى منزلها والرجوع إلى خالقها كي يصرف عنهم مثل ذلك وليس الهروب من ذلك يعني تسأل الواحد طب انت بتعمل لي كده يقول لك للاخذ بالاسباب فتلاقي واحد يقول لك والله كلام كويس مفهوم طيب ما هي الاسباب ده انا بكلمك في علاج ما هي الاسباب الأسباب الاصل ان يرجع الناس الى ربهم هو ده السبب يعني هو ده اصل التوكل اللي احنا بنتكلم في كتاب التوحيد يعني الاخذ بالاسباب مش الاخذ بالاسباب ان انا اخش اروح نافي السوبر ماركت ورح شاري الأكل اللي فيه ورح شاري مش عارف إيه ورح شاري عمل إيه ويأمنع إيه وما سلمش على ده وما شوفش ده وما قابلش ده إنما الاسباب الأسباب الرجوع إلى مسببها والرجوع إلى خالق هذا الفيروس والرجوع إلى منزل هذا البلاء كي يصرفه عنا لأنه لا ينزل البلاء إلا بعد ذنوب الناس واضح واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه والنبي عليه الصلاة في صحيح الامام البخاري قال الطاعون انما يكون رحمة وشهاده للمؤمنين ويكون عذابا للكافرين إذا الأصل هنا أن المؤمنين يرجعوا إلى يرجعوا الى ربهم هو ده الاخذ بالسبب انت كده بتمنع الاخذ بالسبب لذلك ما سمعناش منع بقى التجمعات في المولات يعني هو التجمع في خطب الجمعه ممنوع والتجمع في المولات مش ممنوع وتجمع الشباب والبنات في القهاوي مش ممنوع والتجمع الشباب والبنات في مش ممنوع. والبنات في عارف في الكافيهات ده اللي مش ممنوع وتجمع هنا وتجمع هنا كل ده مش ممنوع وانما هو بس الامر اللي يكون في المساجد حاجه عجيبه يعني سبحان الله ولما يجي واحد زي عبد الله رشدي يجي يقول محدش يقول اما انتم ما, ما بتمنعوش التجمعات اللي في المولات ليه او الكافيهات ليه لان احنا ما عندناش دليل بالذهاب إلى الكافيهات أو الذهاب الى المولات وإنما عندنا الدليل بالذهاب الى المساجد فلذلك منعنا ما هو انت يا اما حاجتين يا اما انت راجل جاهل مش فاهم حاجه يا اما انت راجل بتلبس عشان ترضي اسيادك بس ملهاش تالت لان احنا العله نفسها العله في منع المرض في منع العدوى اللي هي فيها التجمعات ما هي دي العلة ان التجمعات لي عشان وعشان وعشان وعشان طب التجمعات هنا موجودة يبقى الاصل برضه ايه ان تمنع واضح كلام لكن ان يكون الامر في دين الله عز وجل فتمنع المساجد يعني العجب العجب ان يجي مثلا انت عارف ترامب اول امبارح ترامب أمر الناس يذهبوا إلى الكنائس يتضرعوا إلى الله كي يرفع عنهم هذا البلاء يعني ده, ده ترامب يقول لي روح الكنائس يتضرعوا إلى الله كي يرفع عنهم البلاء واضح كلام شوف من الناس الله سلامة يعني شوف الحال حال أهل الشرك حال أهل الشرك بيعملوا ايه؟ وشوف حال المسلمين أهل الحق بيعملوا ايه؟ يبقى نرجع إلى ما كنا الى ما كنا عليه. الصحابة هل منعوا ذلك؟ الجواب لا لم يمنعوا ذلك. لم يمنعوا ذلك. مع ان طعون عمواس ده طعون على مواسدة حصد في قرية عمواس خمسة وعشرين ألف واحد. دي قرية واحدة خمسة وعشرين ألف واحد. ومع ذلك لم يمنعوا. أنت عارف من الرحية من الذي استشهد فيها أبو عبيده بن جرّاح؟ معاذ بن جبل معاذ بن جبل بعد ما مات زوجته وبعد ما مات اولاده معاذ بن جبل الفضل بن عباس الفضل ابن عباس اخو عبد الله بن عباس الاكبر استشهد فيها ابي مالك الاشعري برضه استشهد فيها واضح كلام عمر عمر كتب لابي عبيد لأن عمر لو تقرأ امور الصحابه عمر بيعز ابو عبيده جدا يحبه قوي يعني من اكثر الصحابه اللي فيه في قلبه كده موده بينه وبين عمر يحبه جدا عمر كتب لابو عبيده ان ارجع ان اتي واترك أن ما انت فيه هواه الى فخايف عليه يعني أبو عبيد كتب إليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاني أشكر الله لك و ووإلى آخره قال فاني ارجو الله أن يرزقني الشهادة بها ما لم يرزقني إياها في الجهاد في سبيل شوف حتى يعني المؤمنين إذا علموا مثل ذلك يعلمون أن هذا إن مات بسببه إنما تموت إيه؟ يموت يرجو الله عز وجل أن يكون شهيدا تعرف يعني شهيد يعني لا فتنه قبر ولا سؤال يوم القيامه ولا اي حاجه خالص ده خلاص موضوع منتهي بالنسبه له فشوف هم بيبصوا لايه لاعظم من ذلك حتى بعد كده بقى لما يعني تولى القياده عمرو بن العاص لما استشهد ابو عبيده وأمر بعده أمر بعده معاذ واستشهد معاذ امر بعده عمرو بن العاص على الشام على امواس والشام عموما عمرو بن العاص عمل حاجه عمرو بن العاص امر الناس القريه كلها وامر الصحابه جميعا ان يسكنوا في اعالي الجبال يسيبوا القريه اللي تحت لان القريه كانت محاطه بالجبال فيسيبوا القريه اللي تحت ويسكنوا اعالي الايه يسكنوا أعالي الجبال قال فانه اروع لهم واضح ممكن مثلا تكون القرية مكتومة أو, أو إلى آخره فقال هو أروح أروح له بعد ما فعل ذلك عمرو بن العاص أذهب الله بهذا الطاعم أذهب الله هذا الطاعم خلاص وانتهت المسألة لذلك بعد هذه هذه الفعلة أمر أمر عمرو بن العاص أمر عمر الخطاب عمرو بعد ذلك أن يأتي هنا إلى مصر وكان فتح مصر إلى اخره الشاهد إما الشاهد ان الصحابة رضي الله عنهم شوف النظرة بتاعتهم،, النظره بتاعتهم وشوف نظره الناس اليوم انظر الى نظره الناس اليوم لازم ننزل على السوبر ماركت عشان ايه نشيل الجبنه على قد ما نقدر ونشيل الرز على قد ما نقدر ونشيل زيت على قد ما نقدر شوف نظره الناس الى مثل هذا وشوف نظرة الصحابه الا وهو اعتماد القلب على الله مع التفويض اليه وهيجي ايه معنى التفويض ان شاء الله مع سلوك الأسباب الشرعية اللي هي المضي إلى الخالق المضي إلى الخالق مش الأسباب إنك تصرف الناس خدوا أكل هنا ويلبس الكمامه هنا وما فيش حد يقول مثلا للناس ارجعوا إلى الله عز وجل لذلك ما أنزل الله هذا إلا البلاء إلا لهذه الذنوب التي فشت الناس، شوف الحفلات اللي بتعمل ليل نهار واختلاط البنات بالشباب والزنا علني ناس الله السلامه دول عارفين فالاصل ان الناس يرجعوا الى ربهم والأصل ان المؤسسات الدينيه تعين الناس على ذلك مش تمنع ذلك الاصل انها تعين الناس مش تمنع ذلك لذلك تفهم بقى هنا قول النبي عليه الصلاه فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوان شوف انت يبقى انا كده عندي عهد النبوة وعندي عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ذلك مع قيام المقتضي ده عمر هو اللي كان أمير المؤمنين ولم يفعل ذلك كانش مرؤوس يعني مثلا لا النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك يبقى الترك هنا مع قيام المقتضي وعدم المانع يبقى يقتضي ذلك الاستدراج على النبي عليه الصلاة والاستدراج على أصحاب النبي عليه السلام الذين زكاهم الله يبقى الفعل ده بمنع أقدر أقول بمنع المساجد من الجمعة والجماعات واحد بدعة اثنين حرام ثلاثة مخالف للنبي عليه السلام أربعة مخالف لإجماع الصحابة طب فين الإجماع الإجماع التركي لان معنى انهم يتركوا هذا القول معنى ذلك انهم يجمعون عليه على خلاف هذا الأمر وصل الكلام كذا يبقى هذه حال النبي عليه الصلاه والسلام وادي حال الصحابه رضي الله عنهم لو اكتفينا بمثل ذلك إذا هذه محكمات هذه تسمى هذه تسمى محكمات وما عندهم هو هو المتشابه هو المتشابه فأنا لو ما عنديش دليل أو ما عنديش رد اصلا أكتفي بالمحكمات والمؤمنون وقفون عند عند المحكمات واضح كلام كذا طيب لو جينا للاستدلال على الدليل الأول ألو هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى رجلا به ثوم أو بصل فكان يخرجه خارج المسجد خارج المسجد. إذا هذا دليل يقول هذا دليل على أننا نمنع من المساجد لهذه العلة ولا شك أن هذا الضرر أعلى من ضرر الثوم والبصل طيب ما رايك أن هذا الحديث وهذا الدليل حج عليهم هم لو كانوا يعلمون أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرج أخرج رجل ولا منع المسجد أخرج رجل صح الكلام كده وما منع المسجد وأنتم منعتم المسجد يبقى القياس اسمه قياس مع الفارق وده قياس إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين اتنين, اتنين النبي حينما أخرج الرجل أخرج الرجل الذي علم بعينه أم أنه أخرج رجلا مع غلبة الظن علم بعينه وأنتم تتكلمون في الظنون لأنه إذا علم رجل بعينه إذا نعم فلان هذا شوف الكلام الأول في هيئة العلماء في السعودية إذا علم بعينه خلاص إذا هذا يخرج لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع مسجدا ولم يخرج أحد بي بالظن بالظن لأن هذا الظن يقابل اليقين ولا يجوز صرف اليقين الا الا بيقين مثله يبقى الدليل الذي احتجوا به يبقى حجه لهذا حج عليهم هم لان اولا النبي عليه الصلاه والسلام لم يمنع المسجد لغايه ما يبطلوا اكل بصل وتوم ما عملش كده عليه الصلاه والسلام اثنين انما اخرج الرجل الذي علم ايه الذي علم منه ذلك الذي علم منه ذلك يبقى لا دلاله في الايه لا دلاله في الحديث عشان نقول مثلا يبقى احنا كده فهمنا الجواب على الكلام ايه وجه الاستدلال وجه الاستدلال قياس هذه تنفعك وجه الاستدلال ايه قياس ان انا عندي اربع اركان خلاص كده الاصل خلاص كده والفرع والعله والحكم اللي هتخرج منه يبقى أنا كده عندي أربعة دايما دايما أنت كطالب علم لازم تستحضر الأربعة دول في أي حد في الزمن ده هيقول لك الدليل على كذا واحد واثنين وثلاث. يبقى لازم تستحضر ده طيب يبقى أنا عندي الأصل خلاص كده الأصل اللي انا هقيس عليه إيه هو الأصل الحديث خلاص كده كلام؟ ده الأصل طيب الحديث ده الأصل اللي فيه إيه؟ إن الرجل كان بياكل بصل وتوم والنبي عليه الصلاة والسلام خرجه. يبقى ده الأصل في فرع الفرع ده اللي أنا هقص عليه على الأصل عشان أخرج بحكم الفرع ده إيه؟ اللي هو المرض اللي عندنا خلاص كده كلام؟ طيب ده الفرع هدي حكم اللي هو الركن الثالث حكم بايه بغلق المساجد او بمنع المساجد او بمنع الصلوات ده الحكم ايه بقى العله الجامعه ما بين الحديث اللي هو الاصل وما بين الفرع اللي انت عليه ايه بقى العله الجامعه بينهم قال لك العله الجامعه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخرج الرجل اقول لك العله دي ايه ها هذه العله اصلا من قياس الفارق عله مفارقه, علة مفارقة ليه لان انت اولا منعت المساجد صحيح الناس تصلي في البيوت النبي عليه الصلاه والسلام ما منع الجميع وانما اخرج واحدا به اخرج واحدا بمفرده يبقى كده العله بتاعتك هذه ممكن تسميها عله عليله عله تعبانه عله مريضه مفهوم في فارق ثاني الفارق التاني اللي هو ايه إن النبي عليه والسلام لم يتعامل بالظن وإنما في واحد بعينه أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يتعامل لو الحديث صح هتعطه واضح يبقى يتعامل إزاي إن في واحد بعينه علم منه المرض يحرم عليه الذهاب يحرم عليه لا يورد ممرض على على مصح خلاص يحرم عليه يبقى واحد بعين يبقى الحديث ننتهي منه بأن هذا الحديث أصلا حجةين حجة, حجة عليه اثنين بأن الاستدلال الحديث الا وهو القياس مع القياس مع الفارق العلة مفارقة والقياس مع الفارق قياس باطل يبطل الاستدلال بالدليل الاستدلال بالدليل يبطله إذا كان القياس معه إذا كان القياس مع الفارق لأن العلة غير متفقة العلة غير إيه؟ غير متفكة. وصل الكلام كده قال لك الدليل الثاني بأن عبد الله بن عباس كان في ليلة مطيرة فأمر المؤذن عند حي على الصلاة أن يقول صلوا في, في بيوتكم فكره الناس ذلك فقال إني خشيت أو كرهت أن تمشوا في الطين والضحض طيب يبقى احنا فهمنا الاربعه ايه الاربعه اركان خلاص فين الاصل الحديث خلاص كده اللي استدلوا بيه فين الفرع اللي بنتكلم فيه خلاص كده طيب ايه العله ان الضرر الذي هو الطين صح كده الكلام فمنعهم عبد الله ابن عباس طيب ايه الحكم الا وهو ألا وهو المنع خلاص كده المنع الناس أن يذهبوا إلى إلى المساجد شوف نفس العلة هنا نفس العلة هناك الطين موجود وما أدراك ما المطر الذي تكون في المدينة أو مكه يعني ما لا قياس بين المطر هنا أو في أي مكان في العالم والمطر في مكة والمدينة مفهوم الكلام كده لكن شوف وجه العلة في الحديث الماضي واستحضروا هنا الضرر هنا موجود ولا لا الأمر هنا موجود بعينه صح الكلام اتنين الضرر هنا أين هو بعينه يعني أين هو الشخص الذي يكون الذي يكون بعينه يبقى العلة العلة مفارقة الأمر الثاني معلوم بأن الطين ده له مدة معلومة لكن غلق المساجد للجمع والجماعات لمثل هذه الظنون قل للغايه امتى قل للغايه امتى غير معلوم يبقى الفتوى فيها غرر اما امر الطين مع وجوده الامر معلوم يكون مثلا هذه الليله لان فيه مثلا مطر شديد فكره ان يخرجهم في الطين والضحك يبقى ده معلوم لكن الكلام الذي نتكلم فيه مثل هذه الأيام امتى لغاية امتى هذا غير هذا غير معلوم ممكن يقضي الله عز وجل سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر إلى أجل الغير مسمى يبقى حتى العلة فارقة في المدة والعلة فارقة في الدليل نفسه لأن الضرر موجود والمدة موجودة وهنا الضرر مضمون والمدة غير غير موجوده اصلا وغير معلوم. يبقى العله برضو ايه قال لك طيب ما هو وان كان متوقع وان كان متوقع لان ممكن المساجد تفتح ويدخل فيها واحد عيان وهو نفسه ما يعرفش وانت نفسك ما تعرفش فيصيب الناس يبقى ده متوقع ولا لا ردوا عليه آه آه متوقع. فيتعامل مع المتوقع فيأخذ حكم الواقع يتعامل مع المتوقع بأخذ الحكم ليه؟ القاعدة دي موجودة, موجودة. القاعدة دي جت منين انت هتستعجب لما هكلمك في هذه القاعدة القاعدة فرع من قاعدة سد الزراع خلاص كده هذه فرع من قاعدة سد سد الذرائع سد الذرائع لا أطيل في كلام فيه ولكن ألخصه لك في سطرين هناك جهة متفق عليها وهناك جهة مختلف فيها الجهة المتفق عليها كلمة سد الذرائع ألا وهو منع منع المباح اذا كان يوصل الى امر محرم يقينا يعني انا دلوقتي هبيع لك عنب وانا عارف ان أنت راجل اصلا فاتح كباريه وبتعصر العنب ده وتعمله خمره هل يجوز ان انا ابيع لك العنب بحجه ان انا ببيع حلال وانت بقى تقسم لان انت اللي بتعمله خمره اما انا ما اقسمش لان انا ببيع حاجه حلال اقول لك لا لا يجوز لانك انت هنا هتعاون على على الاسم يبقى انا كده لا يجوز ان ابيع لاذن منعت مباح لمحرم يقين صح كلام كده ولا دا فيه اختلاف ده لا يبقى انا كده عارف كويس ان انت راجل هتاخده وتعمل بخمره يبقى انا كده امنع المباح ليه لانه سيصل به الى محرم يقينا الصورة دي مفيش خلاف فيها بين أهل العلم دي مفيش خلاف فيها لا بين ابن حزم والشافعي اللي هما بيتكلموا في مسألة سد الزرائع خلاص ولا ما بين ايه الطائفة الثانية ابن حزم والشافعي قال لك نقف هنا ما علم منه أنه يوقع المباح إلى المحرم اليقيني فيمنع خلاص كده كلام أما ما يمنع من المباح لشيء مظنون متوقع لا يجوز وصل الكلام كده لا يجوز وإلا لما صح للناس في الأرض حياة أقول لك إزاي خلينا إحنا في في مصر هنا ناس بيع خمورة ولا لأ آه آه منتشر أول خلاص كده كلام أنا أقول لك وتحت ايدي ادله ان في ناس بتبيع خمور وكبرهات وخمرات ومحلات خمور اقول لك لا يجوز بيع الفواكه وخاصه العنب او التفاح او التمر عشان بتعمل منهم خمر ليه لان خد بالك انا لا اعرف واحد بعينه لكن انا همنع المساله من اولها لان ده متوقع ويتعامل مع المتوقع كالواقع حد يقدر يقول منهم كده مش ممكن مع ان انا عندي تحت ايدي ان في محلات خمرة كمان لكن هما نفسهم يقولك ما ينفعش خلاص كذلك انا عندي تحت ايدي ادله يقينية ان كل يوم اكثر من حالة اكثر من الفين لثلاث تلاف حالة حادث على الطرق السريعه والدائري خلاص كده دي بتيجي من المرور انا اقول يا جماعه لا يجوز ركوب السيارات ولا الدخول على الدائري عموما ولا الطرق السريعه عموما ليه لانه بيقع مشاكل وبتقع حوادث خلاص يبقى لوجود هذه الحوادث ودي مش متوقعه دي واقعة فالمتوقع غيرها انها تحل محلها يبقى يمنع طرق الدائر عموما ويمنع جميع الطرق السريعه لان المتوقع كالواقع حالات الزنا حدث ولا حرج خلاص لا يجوز بناء بيوت وهدم جميع البيوت ليه؟ لأن بيستدريب فيها ويستخبئ فيها الزاني والزني لان ده متوقع والمتوقع كالواقع زي ما قال لك ابن حزم فعليهم أن يخصوا جميع الرجال خشية وقوع الزنا لان ده متوقع ويتعامل مع المتوقع كالواقع انت عارف لو مشيت على كده انت لا يصح في الارض حياة صح كلام يبقى هتيجي انت بقاعدة يتعامل مع المتوقع كالواقع يبقى انت كده بتدخل الظنون في الاصول اليقينية يبقى انت ستوقف دنيا الناس وستوقف دين الناس أقول الأذان ولو على ذلك في المتوقع لو هيتعامل مع المتوقع كالواقع يبقى يحرم أيضا الهواتف والتلفونات عموما لأنه المتوقع أن يتفق بها على سرقة على جريمة على, على كل الأمور المحرمة شوف كما ذكرت لك لو ستعامل بهذه القاعدة يتعامل مع المتوقع كالواقع لن يصلح للناس حياة لا في دينهم ولا في دنياهم في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن امرأة توفي زوجها فجاءت وكانت تشتكي عيناها كان اشتكي عينها فبيحط لها كحل فجاءت أمها بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تضع الكحل وأنت تعرف بأن المرأة لا يجوز لها أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشر والإحداد للزوجه ترك الزينة ترك الزينة وكان منه الكحل فجاءت إلى النبي عليه الصلاة تستأذنه في ذلك فقال النبي لا قالت يا رسول الله إنها قد أصيب عينها قال النبي عليه الصلاة وإن ذهبت فلا وجه الاستدلال إن النبي عليه الصلاة لو كان يتعامل مع المتوقع لأنها بتقول لها عنيها إيه عنيها فيها إصابة النبي عليه الصلاة قال لها لا فلم يكن مثلا اصل ممكن الأمر يصل إلى إيه؟ إلى أن يتفاقم أو ممكن تتعمي أو أو إلى آخره فلم يتعامل بهذه القاعدة التي اسموها المتوقع ك... كالواقع وقبل كل ده ما يصح أبدا أن يحدث الناس اسم لقاعدة ثم بعد ذلك يجعلونها حاكما على النصوص ده غلط أكبر غلط كما قال ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين على من يجعلون قواعد ويحكمونها على النصوص الشرعية قال لهدم ألف قاعدة وقاعدة خير من أن يهدم نص للنبي عليه الصلاة والسلام شوف بعض في مذهب المالكيه بأن صيام الست من شوال بدعه ليه؟ لانه لو قلنا للناس يصموها يتمادوا في الامر ممكن بعد ذلك الناس تظن ان الست دول من رمضان فيبقى فرض عين واضح فنسد الزريعه ونقول لهم دي بدعه فشوف فجعلت القاعده حاكما على النصوص التي بها صيام الست من شوال فهذا لا يجوز ابدا يبقى ما يصح وضع قاعده المتوقع ك كالواقع في مثل هذه الأمور أو غيرها، لأن هذه معاملة بالظنون، وكما ذكرت لك بأن المتوقع كأمر الواقع هذا لن يصلح للناس لن يصلح للناس حياة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي رواية قال إن الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب أكذب الحديث، وهذا الذي يتوقع واحد والله يتوقع كذا وهذا هذا ظن هذا ظن والظن اكذب اكذب الحديث قالوا القاعده الثانية القاعدة. شوف انت بقى لما يخرج الكلام ده من هي اسمها كده القاعده الثانيه بان من جاور الشيء يأخذ حكمه من جاور الشيء ياخذ حكمه يعني ايه من جاور الشيء من جاور الشيء ياخذ حكمه والقاعده دي اصلا فين بالضبط؟ قال لك من جاور الشيء ياخذ حكمه شوف ده مرض موجود في بعض الافراد خلاص كده ما بين مليون في مثلا حوالي بتاع 100 او 100 وكذا من الافراد يعني لا يعادل شيئا خلاص طيب الشيء ده اقمناه مقام مقام الشيء الغالب الظاهر مقام الشيء الغالب أقاموه مقام الشيء الغالب الظاهر. طيب قال لك فما جاوره يأخذ حكمه فكما أننا إذا منعنا رجل معين بعينه بالمرض فمنعناه وعملنا له حجر ومنعناه من المساجد فما جاوره يأخذ إيه؟ يأخذ حكمه ما جاوره يبقى لها صلة بالمتوقع خلاص كذا كلام يبقى ما جاوره طيب اللي جاوره ده هل هو مريض مثله؟ الجواب لا وإنما يتوقع فجاوره يبقى, يبقى يأخذ حكمه خلاص كذا أولا القاعدة دي لما بيتكلم العلماء فيها بيتكلموا فيها دي في باب في باب أن الشيء يأخذ الحكم عند عدم وجود دليل في ذاته فيأخذ حكم الأقرب إليه عند عدم وجود الدليل في ذاته فيأخذ حكم أقرب يعني أنا أضرب لك مثال وانت أحكم بنفسك في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال لما فتحت البصرة والكوفة لما فتحت البصرة والكوف فجاء أقوام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أردنا الحج وان الناس قالوا لنا بقرن المنازل يعني الميقات بتاعكم ها ميقات أهل نجد طبعا مقات أهل نجد وهم مثلا في العراق عشان يجوا ويلفوا يروحوا قرن المنازل صعب جدا فيش لا طيران ولا الكلام ده صعب جدا قالوا يا أمير المؤمنين وإنه جور عن طريقنا يعني بعيد أوى عن طريقنا وإنه لشاك كن علينا مش هينفع خالص إن إحنا نروح من قرن الإيه؟ من قرن المنازل خلاص كده فعمر قال لهم ايهم اقرب اليكم فقالوا ذات عرق فجعل لهم ذات عرق ذات عرق دام ميقات اهل العراق يبقى خليك معاي خليك معاي بس الاول عمر قال لهم ايه وليكن مثلا ادي اهل الكوف العراق خلاص كده في ميقاتين ميقاتان الميقات الاول اللي هو ذات عرق اللي هو اصلا اقرب ليه اقرب إليهم هنقول مثلا في ميقات في ميقات بينهم وبينه, وبينه وليكن مثلا مئه كيلو وفي ميقات اخر على الناحيه الاخرى مثلا بينهم وبينه ميتين كيلو يبقى يعتد بانه ميقات الاقرب صح كده قال فخذوا الأقرب إليكم فحد لهم ذات عرق خذ بالك بقى النبي عليه الصلاة والسلام أصلا وضع لأهل العراق ميقات ذات عرق ده في حديث عائشه العراق ما كتش لسه فتحت أصلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث جابر عند أحمد والنسائي وابن داود قال ولأهل العراق ذات عرق ده الميقات بتاعها مع أن العراق دي ما كانتش لسه فتحت أصلا خلاص كذا كلام طيب عمر كان عنده النص بأن ذات عرق نقاط أهل العراق لا ما كانش يعرف ما كانش يعرف يبقى هنقول ذات عرق ما فيهاش نص يبقى ذات عرق ما فيهاش نص يبقى عمر عمل ايه ما جاور الشيء اللي هو أقرب شيء يأخذ ايه يأخذ الحكم يبقى ذات عرق عند عمر كان فيها نص ما فيهاش نص فرأى ان ذات عرق اقرب اليه فاعطاه حكم الميقات مع ان دي كان فيها ايه كان فيها نص يبقى فهمت يعني ايه مجاورة الشيء تأخذ حكمه اي اذا لم يوجد فيها ايه هل ما عندناش نص في الذهاب للمساجد والجمعة والجماعات شفت انت اتحكت ازاي احنا ما عندناش نصوص في الذهاب للمساجد والجمعه والجماعات عشان اقول ما قرب الشيء اخذ حكمه هو انت بتقول القاعدة وانت مش عارف اصلا القاعدة بتقول ايه ولا اصلا القاعدة مستخرج منين ولا الفرع القاعدة اصلا اصلا كان ايه وصل الكلام تقول لي يا احمد حديث عبدالله مسعود حديث عبد الله بن مسعود حينما جاءت المراه فإلى النبي عليه الصلاه والسلام وكان المسعود ما يعرفش الحكم جاء اقوام الى عبد الله بن مسعود فقالوا إننا نريد ان نسالك شيئا فاعد يروح يوديهم شهر يقول لهم الله اعلم يساله غيري والكلام ده كله خوفا يعني شوف الصحابه خوفا ودول ايه عبد الله بن مسعود لما قالوا من نسال من نسال يعني انت انت اعلمنا فقال اقول قولا هم بيسألوا ايه رجل امراه توفي زوجها هذه واحد ولم يدخل بها اثنين ولم يفرض لها مهرا ثلاثه عقد عليها من هنا وثاني امت من هنا طيب المراه دي حكمها ايه قال واحد لها ميراث مثلها لها مهر مثلها لانه لم يفرض لها مهر المهر ارتحها قد ايه قال لا مهر مثلها وفي روايه انظروا الى اختها فده حكم من المقارب لان ما فيش نص بذاته في وضع المهر ووضع الكلام وانما في نص عام باعطاء المهر لكن قد ايه بالضبط ليس هناك قدر من الشرع وانما الشرع احال فيه الى الى اعراف الناس فقال لها مهر مهر مثلها او مهر اختها ولها الميراث لانها زوجة وعليها العب يبقى هنا ابن مسعود عمل ايه اعطى الحكم لمجاورة لمجاوره شيء انها اختها لان ممكن مثلا المهر هنا في أوسيم أدي ايه والله واحد بيديها مثلا اد ايه والله يشوف اختها خدت كام شوف بنت خالتها خدت كام شوف صاحبتها اللي اتجوزت جنبها خدت كام وهكذا بيختلف من بلد تانية لكن انت بتدي الحكم ايه؟ اذا لم يوجد دليل في ذاته فانت بتعطيه الحكم الايه؟ الحكم المجاور بعض اهل العلم ما كانش عنده وما كانش يعرف النص الذي فيه ان الفخذ عورة خلاص؟ فقال لك الفخذ عوره فلما قيل له باي شيء قال لانه مجاور للفرج مجاور للفرج فاددى ايه ادى حكم يبقى هنقول مفيش نص مثلا في ان الفخذ عوره هو ما يعرفش لكن هذا لا يوجد نص في ذات يبقى اعطاه حكم الاين اعطاه حكم المجاور له هذا اذا لم يوجد نص في ذات لكن معلوم النصوص في ان الفخذ عوره ده معنى كلمة ايه معنى قاعدة مجاورة الشيء تأخذ ايه تأخذ حكمه طبعا المحاذن ما عندوش كلام ده مفهوم؟ طوائف من الشافعية ما عندهاش المسألة دي يقول لك ما فيش حاجة اسمها مجاورة الشي ياخد حكمه كل شيء له حكم بذاته وما سكت عنه فهو فهو عفو ادي له اصل الاباحه وصل الكلام كده؟ اعطي له اصل الايه؟ اعطي له اصل الاباحة وما سكت عنه فهو وما سكت عنه فهو عفو مفهوم؟ ادي الادله التي لا شان لها في الاستدلال الدليل في الشرق والاستدلال في الغرب وهذه القواعد التي لا شأن لها اصلا في وضعها في مثل هذه المواطن ولكن الأصل في ذلك في وقوع الفتن عموما الأصل هو ربط قلوب الناس بالخالق سبحانه وتعالى هو ده المخرج ومن يتق الله يجعل له مخرجه ومن يتق الله يجعل له من أمره من أمره يسرى محافظة الناس على الصلوات ترك الناس للمحرمات المحافظة على النوافل المحافظة على أذكار الصباح والمساء للحفظ قراءه القران كثرة الاستغفار حب الناس بعضهم لبعض بدل الكراهية والبغض اللي الناس عايشه فيه نسأل الله السلامة والعافية هذه المحرمات التي انتشرت وفشت في الناس الأصل أن يتكلموا فيها لكن الناس تجدهم في الاعلام وهنا وهنا يتكلموا في وادي والاصل الذي هو العلاج في وادي في وادي آخر لانك اذا اردت ان تصرف شيء فانما تدعو السيد ليصرف عنك خادمه لان انت حتى في الشارع لما عايل صغير بيقول حاجه تقول له يا ابني انا مش هرد عليك انا هكلم هكلم تقول له يا حاج فلان شيل يقول له ولا تعالى كده خلاص انتهت المساله ده ده حتى في الفطر ولكن انتكست الفطر ناس الله السلامه دول عارفين فالاصل في ذلك مثل هذا المرض او مثل هذه الأمور عموما التي موجودة وستأتي ما من زمان الذي يأتي بعده شر منه الأصل في ذلك أن يتعلق الناس قلوبهم ويعلقوا قلوب الناس بربهم هو ده الأصل أن أنا أحافظ على صلاه الفجر أن أنا بعد صلاه الفجر عندي أذكار الصباح عندي قبل المغرب أذكار المساء للحفظ عندي قراءة قران عندي الاستغفار عند البعد عن المخالفات هو ده ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا نسال الله السلامه والعافيه نكمل ان شاء الله بعد الصلاه عليهم لما امنوا كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب قوم يونس تابوا الى الله عز وجل ورجعوا اليه قوم يونس تابوا الى الله ورجعوا اليه